الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملاً في قدرة الرحمن لخضعت إجلالاً وتسبيحاً له سبحانه رب عظيم الشاني يَا لَهُ وَلَا يُعْلَى وَجَلَّ عُلُوُّهُ وَصْفَاتُهُ كَمُلَتْ بِلَا نَقْصَانِ سُلْطَانُهُ بَاقٍ وَيَبْقَى مُلْكُهُ هَذَا افنا كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذو محكم التنزيل خير بيان قد عم ما ارجى الفضائل انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركاني والريح تجريت سَحَبُ بِأَمْرِهِ يُحيي بِهَا مَن ما مَاتَ مِنْ بُلْدَانِ آدَا وَبِالآيَاتِ تِلْكَ الَّتِي حَمَلَتْ بِلا رَجُلٍ وَلا بُهْتَانٍ وَذَلِكُلْ جُنْدٌ جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرضها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد مراتهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب فيهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزان يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنع من رحمان تحلّروا من قبضة الشيطان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا